الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين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 ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما في بداية هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام أذكروا نفسي وإياكم بضرورة الإعداد للآخرة وضرورة الاستعداد ليوم لقاء الله عز وجل فإن الموت يأتي بغته لا ينذر أحدا قبل حلوله ولا يقدم بمقدمة قبل حضوره وإنما هو الموت لا يستأذن أحدا ولا يقيم وزنا لأحد لا لكبير ولا لصغير ولا لقوي ولا لضعيف ولا لغني ولا لفقير بينما الإنسان في راحة ومتعة وسعادة واستعداد لأيامه القادمة وبحث عن مال وبحث عن وظيفة وبحث عن بيت يسكنه وبحث عن زوجة وبحث عن غير ذلك إذا بالموت يأتي فجأة فيهدم كل هذه الآمال فالمؤمن بحق هو الذي يعلق أمله بالله عز وجل ويجعل أمله في الآخرة فتكون غايته وأمله الكبير وهدفه الأسماء أن يرضى عنه رب العالمين تبارك وتعالى ها هو الموت يختطف أحبابنا وإخواننا دون سابق إنذار هذا صاحبنا أحمد ابن عبد الفتاح كان معنا في الدرس الماضي بل هو الذي أتى بي إلى المسجد وهو الذي أخذني من المسجد وهو الذي كان يعد لهذا الدرس ويعد كتابه ليحضر فإذا بالموت يأتي فجأة فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العبرة والموعظة وأن يجعل صاحبنا من الشهداء الأبرار فقد قتل دون ماله قتله المجرمون ونسأل الله عز وجل أن يقتص منهم وأن يرينا دماءهم مسفوكة كما سفكوا هذا الدم البريء وحسبنا الله ونعم الوكيل نحن الليلة مع سورة القلم وأرجو أن تعذروني إذا كان الإعداد لهذا الدرس متوترا جدا على خلاف ما يجب أن يكون سورة القلم قال فيها ربنا تبارك وتعالى كما سمعتم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم نون ده إيه حرف حرف النون مثله مثل بقية الحروف اللي بتسمى الحروف الايه تسمى الحروف المقطعة تسمى الحروف المقطعة زي الف لام ميم كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف صاد والقرآن ذي الذكر ياسين يبقى ياسين ده مش اسم النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو عبر عن ايه حرفين حرف ايه وايه الياء والسين ياسين طاهاء هذا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حرفين حرف الطاء والهاء وهكذا هذه حروف مقطعة ومش معنى أن هي حروف مقطعة إن هي خارج القرآن لا هي من كتاب الله عز وجل بل هنشوف دلوقتي وجه من وجوه هذه الحروف يبين. عجيب شأن هذه الحروف روى الدارمي عن أبي الأحواص عن عبد الله قال تعلموا هذا القرآن تعلموا هذا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لام ميم ولكن بألف ولام وميم يعني مش هيتحس بألف لام ميم ابدا حرف لا ألف لوحدها ولام لوحدها وميم لوحدها بكل حرف عشر حسنات هذا من كلام عبد الله ابن مسعود وإحنا قلنا لما الكلام يكون من كلام الصحابي بيتسمى الحديث إيه موقوفا على الصحابي وهذا مصداق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 أهل التفسير وأهل العلم في هذه الحروف المقطعة التي في أوائل سور القرآن ومن الصحابة من توقف فيها لم يقل فيها شيئا خالص ما, ما قالش فيها أي حاجة خالص وإنما نقرأها كما هي ونسكت الله عز وجل أعلم بإيه بمعناها والذين توقفوا زي الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وغيرهم من الصحاب، ومنهم من ثبت عنه فيها تفسير وقول، وهذه الأقوال على وجوه أربعة أو خمسة أو ستة، يعني وجوه كثيرة. نذكر منها، خد بالك، إحنا دلوقتي بنتكلم عن الحروف إيه؟ المقطعة، الحروف المقطعة دي تقولنا إن لها معاني. من الصحابة من توقف ولم يذكر لها معنا زي مين زي أنا عايزك تصح معايا كده عشان الكلام واضح زي الخلفاء الراشدين وغيرهم ومنهم من ثبت عنه فيها أقوال زي ابن عباس ومجاهد وغي وقتادة وغيرهم كما سنرى الآن الوجه دي بقى اللي هي عبر عن المعاني ايه معنى الحروف المقطعة إيه معنى ألف لام ميم حاميم كافها يا عين صاد يا سين طاه إيه الحروف دي معناها إيه وجوه بقى الوجه الأول أنها قسم أقسم الله به وهو من أسمائه عز وجل يعني لما ربنا يقول ألف لام ميم إيبه ده قسم طبعا على غير المعتاد في صيغ القسم المعروفة في الإيه في اللغة العربية خالص خدت بالك لأنه لم يتقدم بالواو ولا بالباء ولا بالتاء اللي هي أدوات القسم ولا باللام المؤكدة اللي تفيد اللي تفيد إن إن فيه قسم ولو كان محذوفا لا كذا ما فيش الكلام ده لكن هذا هو الوجه الإيه الأول إنه هذه الحروف قسم أقسم الله تعالى به وهي من أسماء الله تعالى وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنه وعن عكرمة لكن طبعا هذه الوجوه فيها نظر طبعا مش كلها إيه مش كلها صحيح يعني فيها راجح وفيها مرجوح الوجه الثاني أنها فواتح يفتتح الله بها القرآن وهذا ذكره مجاهد بس يعني هي يعبر عن إيه فواتح يفتتح الله بها القرآن فقط لهي قسم ولا هي إيه خلنا من أسماء الله الوجه الثالث أنها اسم من أسماء القرآن يبقى احنا في الوجه الأول قلنا أن هي اسم من أسماء, إيه؟ من أسماء الله عز وجل في الوجه الثالث بنقول أن هي اسم من أسماء القرآن يعني زي ما ربنا سمى القرآن الكتاب والذكر الحكيم والقرآن المجيد وكذا يبقى ألف لام ميم ونون وصاد وغيرها دي من أسماء القرآن دواجه من الوجوه نقل عن قتادة هذه أوجه في وجه آخر، وهذا هو الذي يترجح ورجحه الإمام الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله في كتابه أن هذه الحروف إنما هي تدل على إعجاز القرآن العظيم تدل على إعجاز القرآن العظيم افتتح الله عز وجل بها هذه السور والدليل على كده إنه, إنه في غالب هذه السور كل ما يذكر حرف من الحروف يكون بعدها الانتصار للقرآن أو الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت لما تلاحظ كده أول القرآن إيه؟ ها؟ ألف لام ميم كم من ذلك الكتاب لا ريب فيه يبقى ده انتصار للقرآن هو في أول أو في ثاني سوره بعد الفاتح ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم هاه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه يبقى برضه دفاع عن الإيه عن القرآن ألف لام را تلك آيات الكتاب الإيه الحكيم، الإفلام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم الخبيل صاد والقرآن ذي الذكر حاميم والكتاب المبين وهكذا فده يدل على إن هذه الحروف إنما ذكرها الله عز وجل تحدى بها المشركين الذين هم أهل هذه اللغة يعني بيقول لهم إيه؟ آده الألف واللام والميم والصاد والقاف والنون مش أنت بتنطق الحروف دي طب يلا جمع لي من هذه الحروف مثل القرآن لا بلاش مثل القرآن بعشر صور من مثله لا يا سيدي بلاش, بلاش عشر صور بصورة من مثله حد إدر وهم يعني أساطين بالنون أساطين البلاغة وعمالقة الفصاحة واحد منهم يقعد زينا كده ما يقعدش حاطت الورقة قدامه بيحضر منها وبيقول أو قصيدة مثلا لازم يفتكرها ويكون مجهزها ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يحط المنبر لحسان وقول له لهجهم وروحوا القدس وإيدك وحسان لا حضر ولا عمل ولا سوه ويقعد على المنبر وينطلق كأنه سيل جرار والكلام بينزل لأول مرة فصاحا كان يقف الواحد منهم في الأسواق المعروفة دي عكاظ وذي مجاز ومجنة والقصة دي ويقف يقول كده واحد يقول كلام يجي التاني ردد عليه مباشرة مباشرة مش يقول له استنى البكرة لما اكتبها ورد عليك مباشرة ومع ذلك يلا هاتوا آية وحدة طب هاتوا آية بقى. بلاش سوء هاتوا آية وحدة زي القرآن طلع بقى المتخلف مسيلمة الكذاب المجرم ده هو يقول لك بقى يا ضفدع نقي كما تنقين للماء تعكرين ولا وللمعرفش ايه تفعلين يقول لك والفيل وما ادرك ما الفيل له زلوم طويل ما احنا عارفين ايوها الهبيل عايزي ايه يقول لك ده قرآن وده قرآن لكن شتان بين الحق والباطل ده حتى أصلاً ما يستهلش يكون باطل بتاع سيلامة ده يتسمى هبل يتسمى تخلف يتسمى حمق لكن حتى ما وصلش لل, لل للباطل اللي اسمه باطل يعني فهذه هي الحروف زي ما قلوا كده هذه هي المادة الخام يلا اعمل زيده وطبعا نحن كده كمثال فقط وإلا فالقرآن ليس مخلوقا وإنما هو كلام ربنا تكلم به تبارك وتعالى نون والقلم وما يسترون هو ده القسم بقى اللي هو كلمة إيه والقلم الواو هنا واو القسم يقسم الله عز وجل بالقلم وما يسترون أي وما يكتب الناس بهذا القلم والقلم كلمة عام تجمع القلم الذي كتب الله به المقادير أو القلم الذي يكتب به الناس ويستعملونه وهو نعمة عظيمة أيضا بدليل أن الله عز وجل ذكره في فضائله ونعمائه في سورة العلق فقال اقرأ باسم ربك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم نعمة غاليا قوي الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم شن كده احنا في هذا المقام ايضا نذكر الناس بخطورة القلم نذكر هؤلاء الصحفيين الحاقدين على الاسلام بان اقلامهم التي تبث سموما لعيون الناس وعقولهم ستكون وبالا عليهم يوم القيامة دخل احد السلف لعله ابن السماك على أبي جعفر المنصور هذا الطاغية في وقته فقال ناولني هذه الدواة ناولني الحبر ده هو القلم عشان أكتب قال لا بيقول للملك لا أناولك إياها قال ولما، قال إن, إن, إن أردت أن تكتب به باطلا أو ظلما فلا أكون عونا لك على الظلم وإن أردت أن تكتب به حقا فلست خادما لك إيه ده دي عزة بقى اللي مش محتاج لكرسي ولا مستني منصب عشان يمدح الصليبيين شوية ويمدح اليهود شوية ويمدح اللي مالوش ملة شوية عشان يفضل قاعد على كرسي أنا مش خدام عندك إذا كان إذا كان ده حق أنا مش خدم ليك وإذا كان باطل أنا ساعدكش على الظلم استطرادا أيضا في نفس المجلس تقريبا وقعت ذبابة على أنف أبي جعفر المنصور فأراد أن يستهزئ بابن السماك فقال لما خلق الله الذباب فقال يا أمير المؤمنين خلق الله الذباب ليذل به أنوف الطغاء انزل ليذل به أنوف الطغاء فنكس الرجل رأسه وحمر وجهه خجلا أدل إيه الردود الصاعقة في وقتها نون والقلم وما يسطرون عن قتادة أو عن عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء ابن أبي رباح فلقيت عطاء ابن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد إن أناسا عندنا يقولون في القدر يعني يتكلمون في القدر وطبعا فيه قدرية والقدرية برضو أنواع فيه قدرية نفاه وفيه قدرية جبرية فيه اللي بيقولوا أن كل شيء بقدر يعني أنا لو ربنا عوزني أطيعك كنت أطعت بس ربنا قدر عليا المعصية وفيه قدرية بينفو أصلاً إن, إن ربنا قدر شيئا وبيقولوا أن ربنا لا يعلم الأشياء قبل حدوثها بل ودهم سودة دول والأولين برضو بلودهم سودة البدعة هي دي البدعة لكن المؤمن الحق يؤمن بالقدر أهو هنقول الحديث الأول بعدين نتكلم إن أناسا عندنا يقولون في القدر فقال عطاء لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت قال حدثني أبي يا سلام قال سمعت اللي هو عبادة بن الصامت بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال أكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد والحديث رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وصححه الألباني رحمه الله وفي رواية أول ما خلق الله القلم قال أكتب قال ربي وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة كلام ده لما تسمعه يريحك جدا جدا ويقول لك إن العيب في نحن ما هوش في القدر ولا في ولا في المكتوب المكتوب مكتوب خلاص فرغ منه قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة ونحن في باب القدر يا إخواني لازم نؤمن بأربع حاجات نقولهم بسرعة كده وإن شاء الله يقول لنا بعد كده في كتاب العقيدة الميسرة لما نتكلم فيه الإيمان بالقدر مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من أركان الإيمان الستة وتؤمن بالإيه بالقدر خيره وشره الإيمان بالقدر ده يتضمن الإيمان بأربعة أمور أول حاجة الإيمان بعلم الله عز وجل وأنه تبارك وتعالى عليم لا تخفى عليه خافية قال ربنا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. شوف. وما تسقط إيه من ورقة؟ طب لي من هنا؟ أي ورقة في أي شجرة؟ في أي بقعة من الأرض؟ في أي ظلم من الظلمات لا تخفى على قيوم الأرض والسموات؟ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الحبة تسقط يعلمها رب الأرباب تبارك وتعالى هو الذي يعلم مثاقيل الجبال ومكاهيل البحار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 وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى يبقى أول حاجة الإيمان بإيه بعلم الله عز وجل ثانيا الإيمان بكتابة الله عز وجل لمقادير كل شيء لازم تؤمن بكده لازم تؤمن مش تعرفه بس تؤمن عشان الإيمان ده هتنبني عليه أمور بعد كده تنبني عليه الشكر وينبني عليه الصبر وينبني عليه القناعة بما رزقك وينبني عليه الصدق التوكل وعدم الجزع وأمور كثيرة الكتابة أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قال ربنا عز وجل وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين والله يكتب ما يبيتون إلى غير ذلك من الآيات رقم ثلاثة المرتبة الثالثة من الإمام بالقدر أن تؤمن بمشيئة الله عز وجل وأنه لا يكون شيء في الكون كله إلا بمشيئة الله عز وجل ومشيئته نافذة على جميع خلقه قال عز وجل وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو يشاء الله لنتصر منهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت غضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندة قل ما شاء الله وحده فالمشيئة مشيئة الله تبارك وتعالى والمشيئة اللي هي الإرادة والإرادة نوعان إرادة كونية وإرادة شرعية الإرادة الكونية لا تستلزم أن لا يلزم أن تتحقق من العبد عفوا الإرادة الشرعية لا يلزم أن تتحقق من العبد يعني إيه الله عز وجل أراد من عباده الصلاة وفيه ناس ما بت إيه ما بتصليش يبقى دي إرادة شرعية ولا إرادة كونية إرادة شرعية أمر بها الله عز وجل ولكن العبد لم ينفذها الإرادة الكونية هي التي لابد أن تحدث حتى ولو كانت مما لا يحبه الله عز وجل مثل أن يشاء الله عز وجل أن يكفر إنسان خلاص يكفر مع أن الكفر ليس مرادا لله شرعا ولكنه مراد له كونا ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى رب حاجة الإيمان بالخلق بأن الله عز وجل خلق كل شيء قال تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وقال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا دا الإيمان بالقدر يتضمن أربع إيه أمور الأمر الأول الإيمان بإيه بعلم الله عز وجل وأنه لا تخفى عليه خافية الأمر الثاني الإيمان بكتابة الله عز وجل للمقادير الأمر الثالث الإيمان بمشيئة الله عز وجل وأنها نافذة على خلقه الإيمان الرابع الأمر الرابع الإيمان بخلق الله عز وجل لمقادير كل شيء نون والقلم وما يسطرون قال قتادة رحمه الله يقسم الله عز وجل بما يشاء والله عز وجل لا يقسم بشيء إلا لأن فيه آية تستحق أن ينتبه إليها الناس وأن يتأملها والقلم وما يسترون أي وما يكتبون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بفضل الله ورحمته عليك ما أنت بمجنون كما يتهمك هؤلاء المشركون بالجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون قد عصمه الله عز وجل فلا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا حقا ولا يدعو الناس إلا إلى حق فهل هذه صفات مجنون؟ ويتبين هذا من الآيات التي بعده وإنك لعلى خلق عظيم طيب لو أنه مجنون هل يكون المجنون صاحب خلق عظيم؟ هل تكون عنده أخلاق أصلاً؟ ولا بيعمل أي حاجة وخلاص زي ما جت؟ وما أنت ما أنت بنعمة ربك بمجنون هذا تنزيه من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي زكى عقله في آية أخرى فقال. ما ضل صاحبكم وما غوى وإن لك لأجرا غير ممنون الله عز وجل يعيد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن له الأجر الجزيل العظيم عند ربه تبارك وتعالى غير ممنون قال مجاهد يعني غير محسوب غير محسوب بحساب زي ما ربنا قال إنما يوفى الصابرون إيه أجرهم بغير حساب وقيل غير ممنون أي غير مقطوع كما قال الله عز وجل في سورة هود لما ذكر حال المؤمنين في الجنة قال عطاء غير مجزوز يعني عطاء غير مقطوع لا ينقطع الأجر دال المؤمنين فكيف بسيد المؤمنين ومن جاء داعيا إلى الإيمان صلى الله عليه وسلم وأنت إذا تأملت ما فضل الله به نبيه في الدنيا وفي الآخرة على سائر الأنبياء والمرسلين عرفت وأن له الأجر العظيم عند ربه وأن له المنزلة العالية في الجنة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود والحوض المورود وإن رغمت أنوف الخنازير والقرود من النصارى واليهود قال ربنا وإنك لعلى خلق عظيم صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم هذا تشريف وتعظيم لمقام محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أتأمل في الآية لم يقل وإنك لذو خلق عظيم وإنك لصاحب خلق عظيم وإنما قال وإنك إيه لعلى على خلق عظيم أولا أكدها بهذه المؤكدات إن من أدوات التوكيد واللام من أدوات التوكيد وصفة الخلق بأنه عظيم لأن أنت ممكن تقول ده إن إنسان ده على خلق مش كده خلاص على خلق أنا فهمت أنه خلق إن إيه؟ حسن وخلاص لكن لما تقول عظيم ذا أنت بتأكد أكثر وأكثر عظمة وجمال هذا الخلق وكان كذلك صلى الله عليه وسلم خلقه الله كذلك وفطره على ذلك ولما أنزل عليه القرآن جمله وزاده بأكثر من ذلك روى البخاري عن أنسه رضي الله عنه قال شوف مكارم الأخلاق هي حاجات كده بسيطة وإلا باب الأخلاق بحتاجهم دروس كثيرة جدا جدا جدا واحنا في اليوم زي ما قلنا كتير في الوقت اللي المجرمين دول بيتطاولوا على مقام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم نحتاجين أن احنا مبرأ السيرة النبوية ونتأملها بقوة ونقتدي به عليه الصلاة والسلام قال أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف ما قال لي أف قط أف ده خدام عنده ده ممكن أسهل أسهل حاجة أن يقول له أف وتف ها؟ ده السهل ده كده يعني بيكرمه ما قال لي أف صلى الله عليه وسلم ولا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا صبي صغير قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا أنيس وكان يدلله عليه الصلاة والسلام اذهب يا أنيس فافعل كذا فقال فأقسمت فقلت والله لا أذهب وأنا في نفسي أن أذهب بس قلت والله ما أنا رايح صبي بقى ويتدلل على حبيبه عليه الصلاة والسلام قلت والله لا أذهب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه إنه فخرج أنس رضي الله عنه وجعل يلعب مع صبية فتأخر طويلا على النبي عليه الصلاة والسلام فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى بقى لو أنت وعندك الخادم ده ولا اللي شغل عندك ولا الصبي بتاعك ولا أي حاجة يعني هتعمل إيه في موقف كهذا احنا كلنا مش مش بسألك انت وانا يعني فوق لا لا انا بسأل نفسي ونحن ده نحن بنعمل مع ازواجنا مش خدامنا ما لا يعلمه الا الله نسأل الله ان يتوب علينا جميعا وان يخلقنا باخلاق نبينا خرج النبي عليه الصلاة والسلام فرأى انسا بين الصبيان تدرون ماذا فعل اخذه بقفاه هكذا في لطف وجعل يقول له يا أنس فعلت ما أمرتك يا أنس فعلت ما أمرتك قال أفعل والله يا رسول الله أمو أنت عايز يقول إبقى لكنه بقى لو خده كده وقال له يا ابني كذا عملت اللي قلت لك عليه برضه يقول له والله من ريحه ولن أعيد لك أصلا وإنما برحمة يلاطفه صلى الله عليه وآله وسلم لو تكلمنا في باب الأخلاق سنذكر كلاما عجيبا جدا والأخلاق كثيرة بقى لما تتعد بقى كده الجود والكرم والنبل والشهامة والعدل والصدق والأمانة والوفاء و و وحسن الخلق كل ده كل الأخلاق دي تغار من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مش هو متحل بيها لا ده هي اللي تغير منه من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بل هو ليس في البخاري وإنما راه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق الحديث رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه الألباني رحمه الله والأخلاق تدعو إلى جميع الفضائل وتمنع من جميع الرذائل كما قال القائل إن الكريم إذا تمكن من أذى الكريم لما يتمكن من أنه يأزي حد أو ينتقم من حد ينتقم هو محق إن الكريم إذا تمكن من أذى جاءته أخلاق الكرام فأقلعا وترى اللئيم إذا تمكن من أذى يطغى فلا يبقي لصلح موضعا ده الفرق ما بين الكريم وما بين الإيه وما بين اللئيم والعياذ بالله تقولوا عائشة رضي الله عنها كما روى الإمام أحمد قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط يا ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط أي حاجة إلا أن يجاهد في سبيل الله ما عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. ولا خيّر بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثمًا فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس من الإثم. صلى الله عليه وسلم. ولانتقم لنفسه من شيء يؤت إليه. إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فإن خلق نبي الله كان القرآن فإن خلق نبي الله كان القرآن المفسرون في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم منهم من قال وإنك لعلى دين عظيم ومنهم من قال وإنك لعلى أدب عظيم ولا تعارض بين هذا وذاك لأن الدين الحنيف إنما يدعو إلى مكارم الأخلاق وإنما الأخلاق دين فستبصر ويبصرون. فستبصر يا محمد ويبصر هؤلاء المشركون بأيكم المفتون قال ابن كثير رحمه الله أي فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم وهذا كقوله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر وكقوله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وشوف الله الترتيب الجميل أوي في الآية دي الآية بتقول إيه هذه سورة سبق مش قادر أجيب أولها المهم آخر هذه الآية وإنا أو إياكم قل لا تسألون عما أجرمنا ولا تسألوا عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا لا أعدناها إحنا برضو وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قال إن وبعدين قال أو إيه أو إياكم وبعدين قال لعلى هدى أو إيه أو في ضلال مبين لما تيجي ترتب وإن يعني محمد صلى الله عليه وسلم يبقى هو اللي على إيه هدى أو إياكم تاخد التانية اللي هي إيه أو في ضلال مبين القرآن عجيب لمن تأمله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بأيكم المفتون أيكم أولى بالحق وأيكم أولى بالشيطان إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين هو الذي يعلم من يضل ومن يهتدي بل هو عز وجل الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ثم قال عز وجل فلا تطع المكذبين يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطع هؤلاء المكذبين المشركين يعني لا تتنازل عن شيء من دينك ولا تتنازل عن شيء من مبادئك الربانية ولا تتنازل عن شيء من غاياتك السامية إذا جاءك هؤلاء وأرادوك على أن تتنازل عن شيء من أمر ربك فلا تطعهم كيف تطيعهم وهم يكذبونك ويكذبون ربك لأنك إذا أطعتهم معناها أنك تصدقهم في شيء أو تصدقهم وهم يكذبونك فلا تطع المكذبين ودو لو تدهنوا فيدهنون ودو لو تدهنوا فيدهنون قال ابن عباس رضي الله عنه لو تدهنوا فيدهنون يقول لو ترخص لهم فيرخصون أو لو ترخص لهم فيرخصون يعني عايزينك أنت تتنازل شوية وهم تنازلوا شوية والأمور تمشي خذوا بالكم. وأنا أوجه هذه الرسالة إلى أهلي وأحبابي وإخواني الذين خاضوا في غمار السياسة وهم أهل حق وخير وسنة أحذرهم أن يتنازلوا عن شيء من دين الله عز وجل من أجل السياسة أو علشان الأمور تمشي أحذرهم أن يفرطوا في حق مظلوم مهما كان حفاظا على الكرسي أو على المكان اللي نفيها أحذرهم من ذلك لأن هم في الأصل دعاة إلى الدين وهذه السياسة إنما نريدها فقط من أجل أن نقيم بها دين ربنا تبارك وتعالى وهي أيضا لا تقام إلا بدين ربنا تبارك وتعالى فلما يتعارض الدين والسياسة ترمي السياسة في سلة المهملات ويبقى الدين شامخا ود لو تدهنوا فيدهنون وهم جمأة لولو صلى الله عليه وسلم يا محمد تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة يبقى إحنا كده إيه الأمور مشية يبقى اللي يكون هنا يكون واللي يكون هنا يكون ونبقى كلنا وجاءوا إليها عليه الصلاة والسلام وعرضوا عليه الكنوز والملك إن كنت تريد شرفا سودناك علينا إن كنت تريد كان بك الباء عايز تتجوز زوجناك من نسائنا من أجمل نساء قريش عشرا عشرا يا سيدي مش, و... مش أربعة ولا تسعة الكلام ده قبل الوحي وقبل... قبل, يعني قبل أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام ببقية أزواجه لأنه في حياة خديجة لم يتزوج على خديجة امرأة أخرى صلى الله عليه وسلم فانجوزك عشرة كمان عاوز كذا عاوز كذا ودوا لو تدهنوا فيدهنون طيب احنا, إحنا شوية وإنت شوية نعبد إليك شوية وتعبد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون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 هي دي المفاصلة ودوا لو تدهنوا فيدهنون لا لا تدهن ودوا لو تركنوا إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق فيمالئونك كما قال قتادة رحمه الله ولا تطع كل حلاث مهين, مهين. كل حلاف مهين يبقى بيكثر من الايه؟ من الحلف وإن كان كاذبا كل حلاف مهين قال قتادته هو المكثار في الشر المكثار في الشر ولا تطع كل حلاف مهين وقيل المهين هو الضعيف القلب وقيل المهين هو الحقير الذليل الذي أهان نفسه بكثرة الشر الذي عنده هماز مشهاء بنميم هماز يأكل لحوم المسلمين والعياذ بالله مشاء بنميم ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض على سبيل الافساد ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على سبيل ال على سبيل الافساد عوز واق الناس وفسد ما بينهم روى البخاري عن همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان يرفع الحديث إلى عثمان يعني بيبلغه بكل حاجة مش معناه بيرفع السند يعني لا يرفع الحديث إلى عثمان يعني أي كلام يقوله له فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات سمه إيه قتات يعني ايه قتات بيلم من هنا شوية ومن هنا شوية, ومن هنا شوية والعياذ بالله ويروح يفسد ما بين الناس هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم ونحن في هذا المقام قبل ما نعد كلمة مشاء بنميم نحذر كل الحذر من الوقوع في الغيبة والنميمة فإنها هي الحالقة لأنها تؤدي إلى فساد ذات البين تؤدي إلى فساد ذات البين والوسائل لها أحكام المقاصد فإذا إذا كانت الغاية دنيئة كانت الوسيلة دنيئة أيضا وإذا كانت الغاية محرمة كانت, الوسيلة محرمة كانت الوسيلة محرمة أيضا وعن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان يا الله ركزوا يا جماعة في الكلام ده كويس جدا عشان نتعامل بيه في حياتنا إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فكان يمشي بالنميمة وهذا أخرجه الجماعة وقال الإمام أحمد عن اسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا في الآية التي بعدها اللي وهو مناع من للخير معتد أثيم عتل شوف كل الأوصف دي مناع من للخير أي خير عنده يمنعه معتد على الناس عشان يحرمهم من الخير اللي عندهم مش بس يمنع الخير اللي عنده لا وعايز يمنع الخير عن كل الناس ده الاعتداء أثيم يأتي المحرمات والمنكرات والمعاصي عتل بعد ذلك زنيم العتل قيل هو المعتدي وقيل هو المستكبر كما سنرى الآن من خلال هذه الروايات والنصوص عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل اللهم جعلنا منهم يا رب الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل ثم قال ألا أخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة والباغون للبراء العنت الباغون للبراء العنت عُتُلٍّ بعد ذلك زَنِيم روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل عُتُلٍّ بعد ذلك زَنِيم قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة والزنمة شيء يقطع من أذن الشاة ويترك معلقا بها يعني زي ما يكون إيه له علامة كده معينة زنيم له علامة وقيل إن الزنيم هو والعياذ بالله ولد الزنا الذي ليس له أم ولد الزنا الذي ليس له أم وقيل هو الفاحش اللئيم عطل بعد ذلك زنيم وذكر أن هذه الآية نزلت في الأخنس ابن شريق وكان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل سنسمه على الخرطوم فضرب على أنفه وشاتم النبي صلى الله عليه وسلم ومنتقصه هو الذي يستحق قول القائل زنيم ليس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسب لئيم وأما رسول الله فهو قمة الطهر الشامخة الشماء صلى الله وسلم وبارك عليه أن كان ذا وبنين يعني لماذا تكبر هذا المجرم لماذا يتصف بهذه الصفات الخبيثة ويتلطخ بها معتد أثيم عتل من نعل الخير ليه كل ده أن كان ذا مال وبنين هو علشان عنده مال يتكبر به على عباد الله عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ما يصدقش يقول من يثدأش أول دي من الأساطير القديمة ده مش كلام ربنا وينكر كلام الله قال الله سنسمه على الخرطوم قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بآيات الله واعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين كما قال عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا إلى آخر الآية إلى قوله تعالى قتل ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر بعد ما عرف الحق ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر, يؤثر سنسمه على الخرطوم قال الطبري عن قتادة رحمه الله أي شيء لا يفارقه آخر ما عليه يعني هيبقى في فوشه كده مرسوم العار مرسوم العار وصمة العار على وشه أو سنسمه على الخرطوم زي ما قلنا علامة على أنفه أو ضربة على أنفه ثم يحكي لنا ربنا تبارك وتعالى قصة أصحاب الجنة وأنا شايف أننا سبحان الله في الوقت الذي ما أعددت فيه أو ما أحسنت الإعداد فيه قضينا الوقت كله تقريبا ساعة أو أكثر مش كده في هذه الآيات فأرى أن نتوقف عند هذا الحد لنبدأ في المرة القادمة بقوله عز وجل إن بلوناهم اختبرناهم وامتحناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أوعدنا بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله وقدر يوم السبت القادم بعد صلاة المغرب مع درس العقيدة أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. إلى كل خير ويوم الثلاثاء الدرس يكون بعد العشاء لأننا يعني يوم السبت عندنا كتابين فعلشان كده بدأت بعد المغرب علشان نقدر نحصل لكن الشتاء قادمة فرأيتوا ان درس التفسير يكون بعد العشاء وإن شاء الله لما يعني نمضي شوية في الدروس كده سنخيركم فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا ولموتانا ولموت المسلمين واشف مرضانا ومرض المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم انصر إخوانا المستضعفين في سوريا اللهم ارزقهم فرجا قريبا يا أكرم الأكرمين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع, أجمع.